افَلَم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أَوْ اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور